مكفاجرك ومعاصر القفانة يعني تحلسك القفانة وزيجيوها ناوكراسك لها زي المدينة القفانة لغارة القفانة خبرناوه القفانة يعني حمان تسوبي الله القفانة كاتي اكهلا الشيخ ليسي فالله على كان أسلكي ان تركوا روح تركوا روح وزيجاتيه حسنا دوش الاسية صدح صدح بحن يعني وابناتهاي حنطورة حن معها نكو هودة وصاحبها نكتدي على وضاة بجعها فاتق ومعلنك انا نكو فاتق ومعيس يلحى السوبه كفانه وشيشه والامام الجاهل وحسنا امام غزيلي وقتلها القوات امان توضي وهاد كل مهاء وارقوضي يعني يحيسو بيان أي, اي موجها يعني ربما رب عيني قفانة للاكا ايه يعني حديد بقفانة من حيال وحايد يولا يعرفون الناس وددينها اذنك الشيغر واحد فاتقول الشيغر يعرفون الناس ودد كاكسانين ايه او شيسين يعرفو الناس يعرفوا أنا أعطى ذلك أي كساء أهانا حالكي ستكون أغادان أوكي مركزي من تاساء وحسوب وحسوبي كفان متجاهد حديث قالات كيها حوض وقدناي كلكم معافا نمان تيني وانا وكليسين إلا المجاهد وحديثي في الهوز مينك أوه وجهرائي وحسوب صديق حودي وحسوبي خلاص صدق لي الصبح وحشني العين حليته ام هالي صوصيالي نوصلكني ما شاء الله كنده عايش شي فوقي ما عادي خنضت صدني لا يمسك حيالها حمان دير طول نسو فتصيرو موادن الابتراء اشكرك لكن هالدماغي اصيبتي اكو فهمتين وانا لشي افكروا كاد سيرالي حالو شنو يعني هو المقصود ككسانة تتها اغاني شيغا يعني محسس بها يحس بها من تصعمان شيغ وحنا غير بالسي دي سي فاسيه شيغي دي سي وحريتهم بل مامور بي و يحس امره مثل الدراتيف و هذا كلمه قول حسن تحصل أحسن هم هم هم هم هم هذا الحديث بعده الشاملون وحصفوا هذا الحديث كالحديث كالذنبي هذان قال تريعونه ما ريبتهم يسي عندهم فاجرها كريبتهم يه رتان يعرفون الناس لقد قررته ومتعان قدتك شميكا سايا واي حسكي الشيكا دي زي ميكا او معناه حجور محاواي فاجرته كان حدود الهي قومه عايزي قرريها يا اللهوظا كان حدود الهي الهي عدود اسببه قوليهاي كان يعني جيحا يا اللهوظا والغدبا يا يعني مؤواي الهي وحالباس بس اسطراء تفلان تموره عن الغايب والاهي تورجي على اهلي يمكن موره راسي افهم دير تلك موره بعد حجاته تبوه سوق الطلاب ساي وفي جناش الطلاب ساي فبتسجل هنا واجي من كفر عبرات من المؤمن والكافر لكن الحديث انما ورد في الصوره في يقول الاولى بالدليل سوى العديثي وحاسة هاي لما نبلي على سطر المسلم مسلم كالأسطورة في ذكر كبوري ممكن مسلم كأسطور فيزني كالقرارية من الوضوطي وكانوا تورعوه عن ذكرهي ويعني حب كيسي يعني كأورا الله وصلا معاياني سوحيد لهم الاهدراتي دي وعدي سعديه ان السطر انما هو الاهل السطر لو الاستوره وحا اسكله على الاستوره بس في استوره الاستوره وكذا رمضانك استقر فاصفي خانه شيء دي سي دي سحار اما بتسمي الغره بيقولوا على اركه دجديس الناس وندشاو يعني نسواجو فيقولوا الهره وكيس شكل السنهره خيانه يا متى بعد ما كان متى نعرفه الناس في حديقه الشيخ وضط اليه ادوز دي حاله في الزيت طوله 50 اطفالاي في الشيخ متعرفه من ناسه رسميه تايانه وقتي اكس دون جنوار بدي ابيع ادوز نفسه يعني بكل ما قادر بما فيه بعدنا متفاصيلها يدور كص بيكو شيرا وحكزاده في شينا اا عن رياض العام الدين تي دي سي اشطر من نسيحي او استغفادي هو استاذ الغادي ديغريسي نصيحه هي تمتتهي والله والدينا هاي من مسلمين كان اصل من مضمون كان استظه من عياله هل في ضيحه هاي في انت انتو غير <متصفيق> العزيز <أكيد> اما وحاس كل اهام انت اصول شارك وشال في شي غير في الدور اما اهم المقاول هاي اهمه واير ما بنعنا لا يحضروا الناس اللي في كل كل فاجر مات يحضر الناس وتطلع الدكتور نازمه نفس الدكتور انا حي في دبيس وانا ديف وحشر دي يعني ان يعني اجل مرض شهاه ومشور نصيح الدرادر ومشور والله لا سواء نبقى للانتراري وحالس كريبة إنو كتوبة نكاظ نفعله مبو حديث بصي يلون إلهي أشوفانا يو والشياء سوى بنا سنواء حديث يعني في, في دموغيبة صفوري عن باز بن حكيم عن أبيه عن جدهي حديث كي على سباستاه أبو دموغيبة ديك المنات اللي ما يفرهون وذهب الاصيل وابو شاهر حميد انت وعن خواصا سميوا تحدث عن قبهدج ايدل والوغيري يا اخي من محمد ثالث و من طبقه البخاري و السلمي يشوفوا من من منطقه من طولمب ويشهدوا علو وكفر لك سنتوريال شوا بذل في جنهه بسبب شرب عليه بسبب تهجير الولايه على المدونه منك من وان كان في جوره مشان بحسب الحاكم لهلا اليوم منك لا فجراء التاسي ذات حواؤه مغرضي كفرين بماو مركاي وهي فضلين ولله ما انا من ذلك ونجيب الى ورية النبي صلى الله عليه وسلم الآن وثمه قالهم بأسهل لم يبسلوا على كل هانيش وهاسه هؤلاء هم أحد الأوتاج بالأرض وقال إن أبي جمرت الكتاب الختاني وفي وقيم إن لقوم الكتاب اللمحة في رج على أبي ابن الطلحة أنه لم يكن الحديثي إن رضاها ورواده ولا علم له بدروطه وصناءة فرسان مريس وحديث فرسان من فيه الكلام على اشارات وحيالة بضا حتى يعني غاعدة السوفي فطرها وقباحي وضعنا عليني يزمطي وحباه هو يا كان ورية الله هزيان أسلامي بحث بن حكيمي من كريتا الشيو حديث رجاجي للأولاد والربعين إن شاء الله فاكرا وما دون تخضوا الادارة يا عمر الكبيريين سيبنا صلوات الله وسلامه عليه وسلامه تدركوا تركوا تركوا الاسكلافة ما تركوا بتائدين دافايا دافا تركي انتيني دافايا اسكلافة انتيني انتيني دافايا اسكلافة حلالا بينا الله وضعه يعني فإن أول من يسلبوا أمتي ملكهم أمديه منكم ويجي والسيوة يوقع ذهاي منكم ويجي في أغريه إما ما الله أمديه في إله السيو حتى خاضيه فميوخ مراواه خبرتوا خبر كذلك فإن من في الأول من منك في أغريه سيوا سي امتي سي امتي منكم منكم يا سيوا يماشي سيوا صو الله عليه الصيف واخره الى سي ف هذا وحواه بنبورا في فإنه ونسوش أمتي أمت النسبة هو وهم العربون لا أمت الدعوة لماها ملك وملك معنى ملك ورحقابها وبلد ذلك وهايو خواس وغنقوا الله وغنقوا الله كحني وحال ودجاري من الإبراهيم وحقيل وعاد إمرأة وملك آمينه بعد انيت بره المستشفى بعد موت سالم بورس الاسماعيل رسمي جاي ومحاكمزه هذاي فرع عدي تركي يدون من جزء اخر ليه وحوادث كان تركي جاي دينين تيو في اماني السيد غزله وفي الادار وفي حال الادار ماجود يعني المقدار اليهين بالمغنبورات هو تركي وال محايا للمركيز ستك الإسرائي ايه هو كمغنائيين رافين تركه مجلين مجلين ستكي او مغنائي دي زي مركي الإسرائي فكان تركي لليه مجولين ايه وكمغنائيين مركيه هو كثير مجلين هذا الدرس تركي لهم رعاوي غطب العزنيه تركي وحاك الحديث وموديه وانا قوله كريم هم موديه اكسوا بحدي تاركي ونغوله وحي على بضل الشيء يأيو يعني اكسوا بحدي الموديه عزنيه وحاك السعب حديث تركي سانس طوب صبح وين وحاكم اذا تثار يعني تثار كما في مصيبه باسمك هذا ويناتي خضرونه ابو سميت اي غلين ومبغنه بين ما وراء نار الحب لا فراسان وكاس بني ساندان سا سا وتستريم هذا الجيش كان وحاكمتها فنية كفرية وآية وحيانا شو اللي فوقعين حديث بألي رأى يعني او بولا مخصص ببولا رأى خجراء كتابه شاء الله لاني كان جادا مريدونا بره المقار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله رب يوصل بالما بنا فينا ركننا بما مسي راد فبلك يا رب ييسروا تعس واعين يا كريم امين صلوات الله وسلامه عليه وهسنين اترك حبه شاء حبه ما تكون انتي مبتكتاه يا انس رتقا ما ما حبه بتاع انك ندافو هايان اذا كان اسكلاف وتركو الحبهش نتاعها باش كا ترى وما تركوكم تيرين كولايان هذا انك انت اذا ندافو هايان اذا كان اسكلاف نطبقوا بلدك بلد بلدك وبلد او ود الجوزي رواه من اوله اوله ود الجوزي ود الجوزي ترانيو بها العمر دي صرص رواه عبد المحلا ود الجوزي يستر الله عنا ولا دعاء ود الجوزي هاي ما ديت عدو شو وقعدت ابك و عايزت كل يا علوش فاطمه وعيالي حدنا بلد كوليكي زايد الوايه وحاليها ويوهي ميلكا ما اسكي سوى الضحايا ماشي الوايه الى مصر وحسكي ماذا ميلكا حده يحاستان حرب حبشة ويهي ماذا بلاد كودة اسكي ماذا حدهي روان وحب زكران واسكريه ويهي حنوولو لبينة ويهي نغي حسكوا على لبينة اه ايه بدنا فاء ايش الكافاء تلك ايه مزمن ده احدي واعط جراد الوين يعني واعط جرا يعني يعني وح قلم ضاوي الدرم بهجو وين اعط جرا مال الدرم اولسو المسلمين اللي هدول بقولوا حديث في حديث كلام مجبور ايام بتساءن و بيعس كلنا يا واد تاوا شو المنافقين اسكرافه وحا شارع المسلمين انت مكن مكلف لبلاد الجلان <تصفيق> بدكودي للجلان و البيد بالنون شارع مكلفين قال الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لي وحاوك إما هايو لبك إيو نوك إيو عريلي إيو وقالوا حك إما هايو لي حبشهد كعبضة إما هايو وحي مال أوك الدوغناء يعني وبحثها يو. وحسكوا اشاروها يا رسوبناها فانه شأن انه معنا امرك اي لا, لا يستخرجوا ملبحا يو كز الكعبة كعبة مالكة او مال ودوري إلا دوو السواقتين إلا وحلبحا يعني عبدالدونه حبشيون او حبشي اه اه اه او ادون حبشي اه دول عائلين كوفاركسة اللي هراها اكتسران حبشي ايس الا عدم على الا دو سواغتان معنا ادون على البحث ادون كحبشيون او لونسبي حبشي لونسبي معنى ها وحالة بحا او اللغة بكيس اللي را دو الشويغة تاني كو مجمع دودوان تسقير واه كو شويغة التثنيئي واه عنا نن مجمع دودوان ادون كلها الحبشتة مهما شأن يوض وحوايب حالة ضربة بأسكية يعني, يعني شأن يوض وحوايب ومجمع الوينين على كلها لنكرها فسوء عنها خاصة الله يغاني يا لبها مثل لبهايو يعني من صاغ مالكو أو كدوق كعبد الداخل دي مالا كجره وحلا بهاي كوايه وع حديث كان له اشاره حبشه شديد بالمودي هاي <تصفيق> اللعين كان هدا كاو ضعيف فان مجبووان او قاول يعني كان راسه في حديث البخاري وكمد واكعبدها بلبريها دمها الضون حبشه او تنتيسي فلفل عملا يتحي اما مضحي استفعنا رأسه وزبيبت حديث بخاري يفاسسك منه منعي زبيب عملا يتحي وعا زهمي ايه دا اصابه وحا ايش <صحة> <تصفيق> ميواي وحا صبحاء لهني واختيما وعيسه <تصفيق> ايه صبحاء اشرابه ساعة كتبه هذي الشاعة يقو وقلع بهايان واختيما اصور بحاؤصية مكاسة بعضو تعبه الدنيا هذي بعضو تعبه الدنيا بعدي مو عيسى وعزو اسكترى جندوين او عيسى كمدأ ايها بعدي مو عيسى جيهايان هذي جيهايان كبعدي جندو عيسى برهايان مو عيسى عليه السلاة والسلام وقولوا ما هناك عذل ووشمغا الدنيا ضمان تهدي الدنيا تبع الدنيا كذبي وما في الدنيا مالكي اوخذوك في الدنيا ازي صبحها وحب اسبها يماله امرك دنك عام هاك ما في لما واحد تر في كلام الجد وعصينك هاي بقي ادوك الله انا يوري مصنع الدوله اللي هو باقي الدول كمسلمين تايت الضوء واحد معايا مسلم جنوب مجراي بس احترامه للمجرو صوب حاله ودغا الدوله الحبشه او مراعشي او يعني وقال لك انتميو الضبضميو معايا المسلم الجنوب باحترامه بس وقت قيامه قيام ودمباي سوايه ايل الله اله لا تعم الساعه عديد كلاه يجري ساعدك عميسو الا من يعلم لا اله الا الله لا اله الا الله من لا يو او مول ادونك جو ساعدك انيش ما كان المسلمين تهملوا المسلم اب او الله لا لا اله الا وقت ما يا الا عشرات الساعه ولما وحطط وطحني يعني سيكتوا ششران او حبش يعني يت هوايه وارت خطر ومشؤومين هوايه على تاون اسنان القاص على شيء انور ما يرى عن المكان تاع تاون الى هذا ببكي وانا هاستر طريق نجي الى هذا عذر عسل سيرو الى هذا سباك على الوقت ما قدرت يالي الاب Aufsareli يبعد كرباء الذد فوقان دلتك يوجد الكتب verso Luis ماهي من شباب كيف بلووت الخيط و فساس pued محتى و اخرى يوا grande حاجم الى العged الشاب يرى ان يدخل لذلك مثل, مثل <تصفيق> ا物 <اتحسع>. عادتها <تصفيق> مخضر متعبه الصبح طلع بيعلى عافيه في باب لا ارضاي ها جوه هو ضايع وكره ده ارضوه جوه بعديه صحوه بعده ليه معني تقولك انا بدي اقول لك نيجي ها مو طلع انت مثل ما طلب ها ما الحديث بعدين شو ما الغلط شو ما يقول لي ودت كميلو كميدو او معروفه مدقودي على حبشيون اللي حبش جمع اسم جنس رواه حبش قالوا تصغيريه ابن حاجه اللي هي يعني مال بحث كشير ابو خالد شرحه الباري مال الباب واسميها ايه من من كحبش ومن مولد حبش ايكمدين حبش, حبش بن كوش بن حام بن نوره حبش, حبش بن كوش بن حام بن بين كودي وحاكو جرا يمنيكا بحار اكو دحجارس ضد لتقل بوساء لومن واقف غالب محفان اسلام كوركي سي يمن واقبتين وميكين وحاكو الدين ابرهوا بحر يال طوي كمده كعبده ست دولي وصوص فيل وطسمرودي على وطو وين يعني اسود دولي محساسي يا الهي سود جميي عم ترك سود اكتبه اصحاب الفيل قال ليه ايه ايه يا اهايان اصحاب الفيل مروني أصحاب يا اصحابتي سيئين يا اهايان قلتين اتلافة ايا اسك اتلافة اشتطلت والا جاعة بسوالا جاعة بحالو اتاري نبي غولكي ستبعينو لا يستخرجوا ملاصوا اتبخوا يعني استهلاك معنا استنباض على الوداع يعني وحاول قريب وحا او الصوب وحسني وبصوغرسك بعد ما غرس قال مالك تعبدو كدبني كزي وحالي راه مالته من الدوي امم وكعبو دهدل الدوي ما كانش دمي تبعدي وانا راح ضغط ازغات غاضو اسكعبو مالك الصوب رجع ضغط قس بالله لغا هاي كعبة لو ارورها بدش خشوها الله سلم الله ديور محمد لغا هاي دا الارورسها بدش خشوها خبر كلام مهمين وخاري نفسي شوها كان يهدموا لكعبة دوسوها غتيري كعبة وبيت الحرام كملعية لها كعبة ومزعوي مربعي وإسانتهي وحيبة مبناءها وصاعوا لسن ومربعة ومحتفعة كعبائها لإستدارتها لعلوها إلا دوسوا غتاني على صوبها ومن الحبشة حبشة كمية آه دوسوا من الحبشة حارس كمية هذه دوسوا غتاني حالوا اشاره هاي عباره محاك احترام كذله ويني و حرمه بال الى قررها عمر دي من فاس عمله حلها وصور بحل وقت دميل كل غوايه في صوره زحمتها وحقيرا دول عين زش وغتان كعمار مرعز بيه، دول وعيه و لغبكي سواه، يا الهلاء اما سيصفة باوته رجل او من الحبشة هو دقيق الصغير معنى من الحبشة من وحبشة مدره ومجنه سعجل ويهيم حبشة, حبشة شأنه يودي ويبساس ومجن مجنو ويهيم إليه يقول كيسي مكهر إماعي عديد كاني إليه معاسر حرما آمنا بلينو معنهي وحواهي آمنا إلى غب يوم القيامة آمنا وواهي إلى غب يوم القيامة قيامها مال كاري وواشي إنتليزام تحريب كاني وحساب زمين كينا وعيس دعيدونا الشاي وحاو إماها مركزي خيلة وإماهي الساعة وصالوا دلاء بعد يسميه كبيره وقاسه نوع مركز قيره وقاته وقاته حليمي بعد موته <تصفيق> بعد موت دقيقه لمشي بعد دقيقه وقاته في القرآن بعد, بعد الأحيان لما بالأحيان توجي بعضه كان يرجحين بعضيه زمن عيسى عيسى بعد جيش قدراء وكأرداء بعد موت عيسى بعد موت عيسى أسجيري وذي سبعته وغرآن كان قر غاضق وصومقها هذه غرآن كان غالم حياة وهلو مشاروها يا يعني دمسكيتو حاس كملا مركي معالم الدين لن إي اهلك اذا اهل الدين دينك اهلك او مسلمين تأها مركي معالم الدين لن هدركو العبجة عبجتا لا فا انت وكفار لا فا المسلمين هدوكو لكن كفار الكفار حبشر الكفار سبحانها صلوات الله وسلامه عليه وسلم الدنيا الدنكة وقافة لأهلها الهد وطغاء وحطافي واللغتي مو عايدة هيالة وحل حوري و اهل تيدي اللي هو حوري عملتها ديجا ايه غالبي جينيه هو ملع سيدينا الدموكاء وحايا ايه ده وحن تهي دنياها ده محاله هو وضع يعني جنانيرتي ابراهيم تاله هو وضع امسة امتدي مشربتي ملبستي يعني وحالا دي ذا يو بلات او زائد زائد لو استعماله ويراد لاستعماله ضرورة على قادمين الله والله وإي ذا يعني, يعني لو, <تصفيق> لو واشو على دي ذا وحيالي كفاية كورية لغاية الله والله كيف يحب الدنيا أدوغي جعيل كيد لافظه في الشروع يعني سياغ الحديث يعني ما أقول حنت معي ما أقول اسبوعي كما لا يخفى كل إنسان بحسب حالي له أدوغي أدوغي أدوغي أدوغي بحسب حالي له هذا الشيخ حضر كيسي أصليها طلبه بين حدودي الامير الشيخ ابن طلبه يقول بين جنبه الدنيا بالنسبه للعمر من تشاها والمذ الحبيب كل جره بين جنبه دعير لهم الا يقصد بين امر اخر او اغرويا امر اخر اي قصدها يما هنا قاسم يعني <تصفيق> امم لموافق رائ الى او علم الاخره اي مكاس يا الهي عن افتضاح كل ذلك المال ادو ودكناه وجران الاولي متفشين البنكس غالي باضي ورضويش ودواضي ورضويش هولوش النفاوه هنا غزال وعسيه ان عيسى عليه السلام ابن مريم بسم الله والسلام من اله دايو اسف عني في بيتي يا ماي المس انت الله كاو الهي بخش تعالى بعدهم حا قربتها وسك عيكي حا قربتها واتركت الدنيا عني قديه يا صلاه فلانها او وتتجن حا قربتها ما انا وعيت وحسيت من غريب تماما هذا يا حبيبي عدت في يوم غريب تستساحب دوله كسو تغاي وان صوت قلبي قديم